سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أطالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أختارها بأن ربك أوحى لها إذا ززلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وطار الإنسان وطار الإنسان ما لها يومئذ. حدت أخبارها يومئذ، حدت أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر يصدر الناس وأشخاصا ليروا أعمالهم فمن يعمل متى لدرة خير يرى فمن يعمل متى لدرة خير يرى ومن يعمل متى لدرة شفقة Wahai yang berbuat melintang, darah syirin,